ان مَن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض فإلههم مع الله لا تكبرهانكم إن كنتم صادقين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 وقال الذين كفروا إذا كنا ترعبا وآباؤنا أئنا لمخرجون قد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين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 قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعدلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تَكُونُ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعِنُونَ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ إِنَّ